والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا بالأمس القواعد الفقهية الكبرى وهي خمس قاعدة الأولى الأمور بمقاصدها الدليل إنما الاعمال بالنيات الثاني المشقة تجلب التيسير القاعدة الثالثة اليقين لا زول بالشك الدليل لا نفتل ولا نصرف الرابع الضرب يزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذرار العادة محكمة والدليل خذ العفو وأمر بالعفو طيب النية لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل أعمال بلا نية كان تكليف ما لا نطيق هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق او باقل او اكثر باقل ومع هذا اذا ما استطعنا جاء التخفيف وقلنا اذا كانت العباده تتجزى صح وان كانت لا تتجزى سقط الجميع فاذا كانت تتجزى الذي يقدر عليه يعتب والذي لا يقدر عفوا مثال قلنا أن يقدر على بعض القيام فنقول هذا البعض يجب عليه والذي لا تقدر عليه سقط عنه لكن يستطيع أن يصوم نصف النهار فهذا سقط عنه الصيام بالكلية طيب النية يتكلم عليه من من العلماء في العقائد وفي الفقه نعم العقيدة تم على خلاص لأن الشرط قبول العبادة الخلاص المتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فقهاء تميز بعض العبادات بعضها عن بعض صحيح وتميز خروجه عن العدد طيب هناك أعمال لا يلزم فيها النية التروك وأداء والذكاء قلنا في مال الصبي والمجنون طيب وأداء الديون الزكاة لا من البالغ مثاله الآن الشيخ حسام عليه زكاة ونعرف انه عليه زكاة فذهبت ودفعت من مالي زكاة حسام هل يصح أو لا يصح لا يصح قول لأن الزكاة هنا لابد فيها من من نية والأولى ذكرنا في الزكاة أن يتولى دفع هذه الزكاة بنفسه ويحصل بهذا أمور مترتبه من الحكمة في مشروعية الزكاة هذا تقدم معنا في قول ثاني أن صح. الفهم نعم طيب قال ذكرنا أمس النية وفصلنا فيها الثاني نعم قال رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح إذا كل ما جاءت به الشريعة لا بد أن يكون في هذا نفع وحكمة ومصلحة سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف فالأصل الرضا والتسليم وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة وخير لنا سواء علمناها أو لم نعلم لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم من أسماء الحكيم والحكيم إما أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده حكم شرعي وحكم كوني أو أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة في حكمه الشرعي وفي حكمه الكوني مفهوم؟ نعم طيب تقرأ كلام ابن القيم الصفحة 20. آخر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كما لها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت ولو كانت على أكمل عقل رجل رجل واحد منهم ولا تقترح عقول العقلاء فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان ولحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده فما أنعم على عباده نعمة أجل من ان هداهم لها وجعلهم من أهلها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 فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح اذا تزاحم تزاحمت مصلحتين وأكثر اكثر ماذا نصنع نقدم لكن التقديم والتاخير هذا بحسب الحال مثاله نعم فرض ونفل ولا نستطيع الجمع مثاله اراد ان يصوم نفل في أيام رمضان هل يقدر لا يقدر وهنا يقدم الفرض ولا يشتغل بالنفل عن الفرض وإن امكن الجمع كان يصلي راتبه الفجر ثم يصلي الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاه صلى الراتب اولا ثم صلى الفجر لأنه هذا الوقت هو وقت الصلاة من نام عن صلاة أو نسياف الإصلى إذا ذكره طيب وغيره من الامثله ذكره نعم مثال الصلاة الواجب أيوما قدم الواجب لأنها لها وقت محدد ثم صلاة النذر يصليها في أي وقت يصح ولا إشكال وغيره نعم نعم تعليم تعليم الناس وعيادة المريض و واتباع الجنائز اي يوم يقدم لماذا نفع متعد طب اراد ان يصلي و... او يعلم الناس ايوا اولى تعليم الناس الشافع رحمه الله قال صلاه طلب العلم أفضل من صلاة النافل وهذا لا يعني أن تترك صلاة النافل تقول أنا طالب علم لا طالب العلم الأصل أن يحابه لكن لو تعارض وقت الدرس مثلا مع أداء صلاة النافل يقدم فما بالك بمن يقدم الطعام والشراب والجلوس في المسجد على دروس العلماء فهذا إشكال طيب غيره من الأمور الذي ذكر أمثلة نعم المصلحة مثال الذكر بعد الصلاة الأصل انه أعلى ذكر قراءة القرآن لكن الأذكار يقول الموظف بوقت هنا في هذا الموضع كانت أفضل من قراءة القرآن مثاله قال أذكار اجبار الصلوات أذكار الصباح هنا كانت أعلى لنا موظفة بوقت وكذلك ذكر غير هذا وكذلك الآن قد يكون بعض الناس أحيانا يحصل له فتور ولا يقدر أن يقرأ شيء من القرآن نقول طيب الآن بالنسبة لحال هذا الرجل أولى به أن يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في السيرة أو في كتب السلف صحيح؟ لأنه أعلى شيء عنده قراءة القرآن لكن الآن هو يعني يقول أنا قرأت لي الآن أقرأ ثلاث ساعات ولابد أن أريح هذه النفس كيف يريحها قلنا من العلم إلى العلم نعم فيقرأ مثلا في في كتب الحديث في كتب السيرة وما لدى طيب ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر يقول الأصل أن الإنسان إذا يعني ندبه شيء يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء صحيح؟ نعم طيب لكن يوم القيامة الناس في حديث الشفاعة يأتون آدم عليه الصلاة والسلام اولا لأن هذا الموضع بد فيه من شفاعة وهذا هو المقام المحمود مفهوم نعم فتغيرت الاحوال من الدنيا إلى يوم المحشر صح؟ نعم لأن هذا المقام مقام شفاعة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الآن طلبوا الشفاعة وهذه شفاعة مشروعة وممنوعة مشروع حي وحاضر وقادر وسبب نعم يقدم الأعلى من المصالح طيب وضد هذا هو الذي يذكر الآن لكن يعني الأسباب التي يكون بها التفضيل والتقديم والتأخير والنظر هذه ترجع فيها إلى كتب الفقهاء مفهوم نعم بعد قال رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد يقول المفاسد تنقسم إلى قسمين محرمات ومكروهات المكروه الحاجة تجعله حلال مباح والحاجة لا تغير شيء في المحرم والضرورة تجعل المحرم مباح بالمثال يتضح إن شاء الله الآن إنسان كسرت يده اليمنى وعليها جبيرة الآن الأكل والشرب بالشمال حكمه محرم بل كبيرة لأنه قال ما استطعت ومدى عليه الله ما منع للكبر طيب الآن لو يأكل يشرب بيمينه يقدر قال نعم يقدر لكن يعني يلحق شيء من التعب فهل هنا ضرورة أو حاجة الحاجة يمكن أن تدفع والضرورة لا يمكن أن تدفع إذا دفع الضرورة حلك هذا الفرق إذا الحاجة يمكن أن تدفع ولكن الضرورة لا يمكن أن تدفع وإن دفع الضرورة حلك هذا المثال الآن نقول تقدر أن تأكل باليمين قال نعم أقدر مع شيء من المشق نقول لا يمكن أن تأكل بالشمال لأن الأكل بالشمال محرّم طيب قال أنا أستطيع أن أخذ وأعطي باليمين لكن مع التعب حكم الأخذ والإعطاء بالشمال حكمه مكروه فهنا الحاجة جعلت المكروه مباح مفهوم مرة أخرى الأكل بالشمال محرض وهو الان يستطيع ان ياخذ ان ياكل بيمينه لكن مع مشقه قليله فهو محتاج للاكل بالشمال نقول لا لان الحاجه لا تغير شيء في المحرم، صحيح نعم لكن الاخذ والاعطاء بالشمال حكمه مكروه ياخذ يطعم بالشمال مع نعم هذا يد اليمنى مكسور الان في هذا المثال لكن الشيخ ابراهيم الحمد لله معافى ويأخذ يعطي بشماله لا مكروه يكره لو هذا ياخذ يعطي بالشمال لكن اذا كان على يده اليمنى جبير او من ذلك ياخذ يعطي بالشمال الاخذ يعطى بالشمال الان في هذه الحالة مباح وفي حالة الصحة مكروه إذن هذا هو الفرق بين الحاجة والضرورة الحاجه يمكن أن تدفع والضرورة لا يمكن أن تدفع ولو دفعها هلك الفوم طيب نعم قال إذا كان المفسدتين كلاهما محرم أيهما يقدم أقل تحريم فيه أقل تحريم نعم فيه لان عندنا محرم وعندنا كبيرة وقلنا والكبائر تتفاوت ايضا مثاله عند الضرورة نعم قتل طيب تتفاوت اذا يقدم اقلهم تحريق مثاله القتل والغيبه كيف هذا لا غير هذا المثال واضح نعم وجد ميته غنم وميته حمار يقدم ميته الغنم على ميته حمار نعم <تصفيق> <تصفيق> قال الناظم رحمه الله ومن قواعد الشريعه التيسير في كل أمر نابه تعسير هذه أي قاعدة المشقة تجلب التيسير بعض العلماء يقول أن المشقة تنقسم إلى قسمين مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا فهذه ليس فيها تيسير ومشقة تنفك عن العبادة غالبا فهذه فيها تكتب. طيب المشقة التي لا تنفك عن العبادة غاليه نمثل بك الشيخ حسام يقول الآن في هذا العام شهر رمضان يأتي في الصيف وأنا يشق علي الصيام في الصيف أصوم إذا كان شهر رمضان في الشتاء أما في الصيف لا أقدر عن الصيام نقول هذه مشبقة لا تنفك عن العبادة غالبا فهل فيها تيسير؟ ليس فيها تيسير الآن يتقدم وقت الفجر في هذه الأيام يتقدم إلى أن يكون الفجر الساعة الرابعة صلى الله عليه فيقول يقول أنا ما أستطيع في أي الأيام التي يكون فيها الفجر الساعة الرابعة أنا ما أستطيع أن أصلي لكن الأيام التي تكون فيها الفجر الساعة الخامسة والسادسة والنصف الخامسة السادسة أصل الفجر أما غيره والله يشق علي مشقة عظيمة ان أصل الفجر في هذا الأوقات نقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا. الجهاد صحيح في مشقة طلب العلم في مشقة الاجتهاد في مشقة نعم فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا فهذه ليس فيها تيسير فيها تيسير ليس فيها تيسير الثاني مشقة تنفك عن العبادة غالبا فهذه هي التي فيها التيسير فإذا كانت العبادة تتجزع الذي يقدر عليه يأتي به والذي لا يقدر عليه سأقطعه واذا يقدر على البعض ولا يقدر على البعض هذا قلنا إما لا يقدر على الكل تسقط عنه بالكل يقدر على البعض دون البعض فهذا بحسب العبادة تتجزع أو لا نعم طيب إذا الشريعة هذه جاءت بالتيسير ومنها يقول عندنا أنواع للتيسير منها رخصة إسقاط إسقاط أين؟ ها الصيام ما هو إسقاط الصيام إسقاط إسقاط عن من عن الحائض ما هو إسقاط لكن رخصة تأخير صحيح الصيام بالنسبة للحائض رخصة تأخير واحدة واحد؟ إذن عندنا رخصة تأخير منه جمعة تأخير ورخصه تقديم منه جمع التقديم والحائض تؤخر الصيام الى ان تطهر ايضا هذا فيه تاخير وهذا تخفيف نعم اسقاط الصلاه بالكليه اذا سقطت عنها الصلاه بالكليه ايام الحيض فهذه رخصه اسقاط طيب المسافر يصلي ركعتين فقال رخصة إشقاط نقول لا هذه رخصة تخفيف بدل ان تصلي الرباعية تقصر الرباعية فقط وهذا فيه تخفيف إذن عندنا رخص لها أنواع منها الإشقاط بالكلية والتخفيف والتأخير والتقديم نعم طيب والتعجيل التقديم مثل تعجيل الزكاة يصح يصح جائز نعم طيب بعد قال الناظم رحمه الله وليس واجب بلقتداري ولا محرم مع اضطرار الا تقدم معنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفوري وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا الكلام إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء ما قال فاجتنبوه ما استطعتم قال فاجتنبوه لماذا كان الفرق بين هذا الفرق هو بين الأمر والنهي لأن الأمر فعل وقد يعجز عنه أو يعجز عن بعضه لكن النهي ترك واجتناق ولا, ولا مشقة فيه ولذلك هذا فيه دليل أن الشريعة يسر ومع هذا أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأقل مما نطيق ثم مع هذا جاء التخفيف وهذا دليل على يسر الشريعة نعم طيب ولا محرم مع الطرار تقدم معنا أن الضرورة تبيح المحر لكن الضرورة تقدر بقدرها مثاله الأكل من الميتة مضطر الآن للأكل من الميتة فهل يأكل منها حتى يشبع أو يأكل منها حتى ترتفع الضرورة الثاني هل يتزود الصحيح أنه يتزود منها يتزود ما يأكل لأنه قد يعني يغلب على ظنه أنه يمر بأرض مفازة ليس فيها شيء وقد يهلك فيتزود بهذا اللحم لأنه غلب على ظنه الهلاك يموت لا إذن الضرورة تقدر بقدره طيب والضرورة تجعل المحرم مباح حتى ترتفع الضرورة فإذا ارتفعت زال الحكم ورجع على ما هو عليه في التحريم فلا يأكل من الميته حتى يشبع يأكل الميتة حتى ترتفع الضر نعم لماذا يقول هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء رحمة بنا وجعل في الحلال فسحة بل الناظر مثلا يقول في باب الأطعمة يجد أن المحرم ضيق جدا بل أقل من عشرة بالمئة والمباحات أكثر من تسعين بالمئة تقريبا يعني إذا أردنا أن نرجع للنسبة المائوية وهذا دليل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى وما حرم هذه الأشياء علينا إلا لأنها تضربنا ومع هذا عند الضرورة أبيحت كيف تباح وهي مضرة ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة يقول إذا أباح الله سبحانه وتعالى شيء شرعا زال ضرره قدرا إذا أباح الله سبحانه وتعالى شيء شرعا زال ضرره قدرا كيف؟ انتبه معي لو جان الشيخ حسام الآن وأكل من ميت الآن في هذه الحالة غير مضطب تضره قد يموت قد يمر، صح أي نعم لكن وقت الضرورة أباح الله سبحانه وتعالى لو أكل منها يتقوى صحيح نعم إذن إذا أباح الله سبحانه وتعالى شيء شرعا زال ضرره قدر مثال واضح الحمر الأهلية قبل التحريم كانت من الطيبات ومن المباحات ويأكل الإنسان يتقوى ولا تضر بشيء بإذن الله عندما جاء التحريم صار أكل لحم الحمار يضر ما يضر ومن الخبائث طيب أيضا يقول هو يستدل هذا الشيخ العثمي أحيانا يعني الإنسان لا يجد طعام يبحث في البيت ما يجد شيء يجد تمر قديم فيه السوس وعليه بعض التراب والغبار ينظفه وياكله يضر اسعد لا لكن اذا كان يعني شبعان وأكل من هذا التمر يضر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يعني ذكر حديث في هذا ان الذي فيه رمد في الاصل انه يضر اكل التمر واعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه شيء من التمر ولم يعطي الصحابه فقال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما لم تعطني قال لأن التمر معنى حديث يعني أن يضر قال لو أكلت هذا التمر لأكلته بعين الأخرى لأنه هو به رمد في عين واحد لأن النفس إذا كانت تشتهي الشيء في الغالب انه ما يضر بإذن الله وإذا كانت لا تشتهيه يضر الآن ما في واحد يتخيل أنه يأكل من ميته أو يأكل لحم خنزير هذا المسلم لماذا؟ لأن حرم الله سبحانه وتعالى اولا الثاني النفس لا تشتهي لكن عند الضرورة تشتهي النفس فلا يضر باذن الله طيب يبقى معنا انه عندما ذكر المحرم ذكر الضرورة طيب وقال وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذا لا يزيد على الضرورة وتكون الضرورة بقدر تقدر بقدرها. ولا يزيد عليها. فمتى حصل؟ يعني حصل عنده التقوى وأن ارتفع عنه للاك أصبحت الميتة محرمة في حقي. نعم نكتفي.